الحور تناديك تعال أقبل لا تخشى الأهوال الحور تناديك تعال أقبل لا تخشى الأهوال فجنة أنهر وقصور قد جاءت نزل الأبطال نزل الأبطال بسيف علي وصوت بلال سند كحصون وجبال ونحمل بالعزم الأثقال لن تقيدنا الأغلال لن تقيدنا الأغلال الحور تناديك تعال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 من نصر الابطال قبول الجنه يا رجال هيا لقتال الانذال لنرضى لن الذل ولا الادران لن تقيدنا الاغلال لن تقيدنا الاغلال الحور تناديك تعال اقبل لا تخشى الحور تناديك تعال قبل لا تخشى الأهوال فجنة أنهر وقصور قد جاءت نزل الأبطال نزل الأبطال